يا أم ما شكل السماء ما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها آثر يا أم ما شكل السماء ما الضياء وما القمر ني جمالها تتحدثون ولا ارى منها اثر هل هذه الدنيا بلا من في ظلام مستنير هل هذه الدنيا بلا من في ظلام مستمر يا امي مد لي يديك عسى يغادرني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر لا أهتدي بالسير إن طال الطريق وإن قصر أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطأ خطر والأرض عندي يستوي من البصائط الحفر ركازتي يا ناظري هل في جماد من نظر هل في جماد من نظر هل في جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون يجري الصغار ويلعبون يضحكون ولا ضرر وانا قاعد في عقرب داري مستقر وانا ضرير طوبى يدون في عقر داري مستقر الله يلطف بي ما أقاسي منك دار الله, الله يلطف بي ويصرف ما الله الله ي يطفئ ويصرف ما أقراص منك دار الله